وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد